فَمَا يَطُولُ صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى لَا يَطُولُ صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَٱلَّذِي يُنفِقُ لَهُ رَأْيٌ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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كَمَا نَزَّلْنَا نَتْبِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ظَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 117. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار 118. من نخيل وامنب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر, وأصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها 117. وقصار فيه نار فاحترقت 118. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنون أي باتما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بأخذه إلا 117. وعلموا أن الله غني حميد 118. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا 112. والله واسع عليم 113. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو وَمَا أَم فَقُتُم مِنَّ فَقَةٍ أَونَ ذَوْْتُم مِن النَّ الذِرم فَإِن اللَّ يََّمُ وَمَا لِ الوَّالِمِينَ مِنْ أَصَاب إِتُ إن بِدُ الصَّدَقاتِ فَنِعَّهِ 120. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير